بوك تو بدست إدفع اثنان وخمسون اثنان وخمسون في المتجر في المتجر تأتي دملي في ماجازينا؟ هل نذهب إلى مجر؟ هل نذهب إلى المجر ت وك كب ينبغي أن سووق يجب أن أتسووق كم لنظ م نش أريدشر الكثير أريد شراء الكثير كسزية؟ اين اللوازم المكتبيه اين اللوازم المكتبيه تريابوت مي بليكوف اي هارتيا زابيسما احتاج لظروف وورق خطابات احتاج لظروف وورق خطابات تريابوت حبر جاف وأقلام أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم kad essa mebelite أين الأثاث أين المفروشات trebuvot mi أحتاج إلى دولاب أحتاج إلى دولاب وأدراج Трябват ми бюро и етажерка. Ахтажо и ле мектаб, варфуф. Ахтеж и Къде са играчките? Айна Луабул Атфал. Айна Луабул Атфал. Трябват ми кукла и плюшено мече. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب تربط من فوتبول نطبكة وشاخ أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج Ейна адава туладда. Ейна адава ми чук и клешти. Ахтажу иля шакуш шекуш, вакамаша. Ахтажу и ла шекуш, вакамаша. ми дрелка и отверка. Ахтажу иля ла дрил, вамифак. Ахтажу и ла дрил. ومفك قدس هذه المجوهرات اين المجوهرات تريابوت مي جيردان اي غريفنا احتاج الى سلسله وسوار احتاج الى سلسله وسوار أحتاج إلى خاتم وحلق